بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيئا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسمك ر ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيء فان کتب عليه انه من تولاه أنه يضله ويهديه الى عذاب السعید إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى شدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى لأرض هامذة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آخر وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علب ولا هدى ولا كتاب فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت ياك وأن الله ليس بظالم للعباد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير نطمأ النبي وَإِنَّ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَالَ بَعْلَ وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَلَا خِرَةٌ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو من وذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشيد يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد رَتِ فَلْيَمْجَدْ بِسَبَبٍ لِلسَّمَا ءِ سُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يذهبن كيده مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ وأن الله يهدي من يريد إن الذين آ أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء سهيد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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله وفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب منه سيحمل حميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريب ت جنات تجري من تحتها لنها يحلون فيها من سائر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حري وَهُدُوا الى الطيب من القول وَهُدُوا الى صراط الحميد الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن فيه بإلحاج بظلم نذقه من عذاب نليم وإذ بوتنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء أو تهذ بيتي للطائفين والطائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك وعلى كل ضامري ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في وعذقهم من بهيمة لنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير اللي قضو تفههم واليوم نزوعهم واليَطَّوَفُوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْظِم حُرْماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عَندَ رَبِّهِ وأحلت لكم لنعام إلا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من لوفان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّه فَكَأَنَّمَا فَرَّى مِنَ السَّمَايِ فَتَصَطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيِّ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إله فيها إلى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من نسكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم هيمت لنعان فإلهكم إله واحد فله اسلموا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ممن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من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 مَهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لله أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضه بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقانوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة نمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لود وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخدتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية نهلك نها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيรม عطلة وقصر مشيد. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ بَصَارُ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 وكأي من قرية لم لَهَا لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إن لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم نروا والقاسية قلوبهم وإن قال مين لفيش قارب بعيد؟ وليعلم الذين أُوتوا العلم أن نقول الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حتى تاتيهم الساعة بغتة نوياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جن ات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو أو ما تول يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزقين لا يدخلن مِنْ خَلَايَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأنت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 أسن رؤوف الرحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى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 ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ولل earth إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير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 لا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتنون عليهم قُلَن فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمْ ۗ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ فَادْعُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا له وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَأْخِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله هو القوي العزيز الله يصطفى من الملائكه ورسله ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع نمور يا أيها الذين بكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكمون إبراهيم هو سماكم المسلمين معون قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلن